يقول جلسات الخميس والأربعة هو اللي ينسقها وتعرف عش فيها يحمل أوزاره وأوزار كل هؤلاء يقول إلى أن جاء يوم وكان فلان هذا نحبه ونحب جلسته لأنه خفيف دم وليدب على هذا ويتكلم على هذا وضحك الأجموعة لكن أكثر شيء أننا خاف من لسانها السليط اللي ممكن يستلم احد فينا مع ان جاء ومسبوع الى ان جاء يوم الثلاثاء يقول جاءنا الرجال غير قوي معك جاءنا في المكتب بيقول اللهم اغفر لي اللهم اغفر لي وتب علي انك انت الثواب الرخي اللهم اغفر لي يقول قعدنا نضحك عليه كل يوم طلع لطلع الحركة جديدة يقول جلس دين الساعة 11 والله ما رد على احد مننا وطلع وثم رجع قال فلان فعاله قال شو بالحين صحيح دايش هذا احسن ونك الوحي توقف بين يدي لو على الصالي بتركعتين وضحى يقول قاعد صبح حك ادي الله ما هو الصادق ودي اصدق لكن ما اقدر يقول رحت لنفتب ثم قل رجعت بس اشوفه الصادق ولا لا يقول رجعت لقيته رجعت طالع من دي ودخل المطلة يقول انا ناظره عند الباب يقول كان ينتطب وكبر وركع ورفع ثم سجد فناوى الله ما رفع، ألين أثنا الظهر، ثم رفع، وكم فرض، ثم جاء يوم الأربعاء من تضر الرجال الصلاة يشوف من جاي اليوم لا أتصل ولا يرد، الخميس ما أتصل ولا يرد، الجمعة ما أتصل ولا يرد، السبت جينا المكتب، مجنون موجود، اللهم اغفر وتب علي إبنك أنت تبغى ضروفي يقول المهم في واحد معنى في الحياة بزيادة قال له إسلام كانك تطوع تدفع طلبك والله يشهدني علي الشباب والله لا أدفع لك مية ألف ريال لكن تعقين النص اللي معك حكي الضمير يقول يوم كمل الكلام يقول خوينا طاح وقال من ضروف يقول حسيت ان ازوّدنا عليك اثناء ورد يا فلان ما يرد إليه ما يا فلان انا عافظ انا ازوّدنا اليوم عليك وقال الحيانة معك يقول ناظرني وكفتك في دموعها ثم قال له تحلبني بكيت عشان ما اثناء ورد عليك مفياه انا بكيت لأني تقيل جل لجنق وهو مستوي على عارفه يسمع هذا المسكين وهو حركه وغيره معاه يشوفه غيره اعمار وهو يقول بك مئة الف عشان اعطي تقول يقول سرعبت حالي اولي حالكم الحين يقول قلت والله ما تركت لين تعلمني اشي لي فرد قال انا يوم الثلاثة كنت موعد ثلاث دونات اطلع من محدور رحمة الثانية وانا رايح الاثلان يرسم بجيكم النابي قلت بلبق وبندي عرج لي بيقب على الشارع لشي قل لي مواعد فيها البند ثم بطلع واكمل يقول لي زل واحد جندي يمشي بيقب على الشارع اتقدم خطوة اتقدم اوجف يوقف خطوتين يقدم خطوتين يقول ثم فجأة وقف وتقدم رجل خطوة يقول السيارة ماشية تسرع بسرعة القصوى يقول الرجل اللي ارتباط عالتفت في وجه السيارة يقول وانا ما بعرف وين هالخطوة يقول فجأة إذا بالسيارة تضرب فيه صاحبي هذا اللي ما عرفه تضرب فيه والله العظيم صدام في البطن والصدر والوجه يضرب بالجبوس والرجلين تحت وسحبتها السيارة قدامي ما بقى عظم إلا تهشى. يقول يوم جلست ناظر فيه والناس تبكي والدماء تنزف والأشلام سيبطعه يقول بكى الناس أنا والله ما بكيت يقول جلست أنظر الناس ناظروا الوجهة الذي سنعوا بالدماء وعاتت فيه جراح وأنا والله العظيم إني أشوف وجهه يقول أنا في لحظة طمت يقول جاني واحد عند ذنبه قال اسمع المرة هذه قدمناه ووقفناك اي رضايا والله مجزم كله يقول اي سفاكت والله ما في احد يقول اسمعها ثانية قال اسمع المرة هذه قدمناه ووقفناك انما نستني نقدم ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار ايه قران دي الثواني في يد وفلام وصور والبومات يقول واجمع كل هذه يقول وحطها في كيس ثم تحسف قلت والله لا خلي ربي يشوفني حاطها في كيس مفايات يقول واجمعها كلها واجيبها وارفعها عند برمي ازبالها جلكم الله يقول يوم جمعت علي شياطين الدنيا كلها قال لي يقول خاف ما خاف تنتكث تحسف عليها والثاني يقول لا تكمل والرابع يقول, يقول يقول انا قاعد افكى ما يوم قال لي والله من مقتر يقول والله من المفضر ومن ربك فكيت الكيس يقول طه الكيس وانت ترت العشر طول اسلام والله وانت تسرت هموم الدنيا كلها صلاة الهم صلاة الوص ما قدر الله حق قدره إن الله إن الله رقّي نذيب هذا الرجل الذي استفاد من هذه الرسالة على صغر من سُهور المسلمين يرام الله جل وجل ونحسبه الله حسيب اعد الله حق فلا تغرنكم الحياه فلا, تغرنكم الحياة فلا, تغرنكم الحياة فلا تغرنكم الحياة الدنيا